ممكن تجيب المحاق؟ طبعاً، نعم، تجيب المحاق لأسر عند السؤال الداخل دي ناس من أولاً برسبب الستيشن أو برسبب الوزيز ومستوات العربية دائماً؟ لا لكن انكم قمت بي الكندا في حالات يعني أكثر ذكاء الزكاة من من الكلام هنا أسألة أولاً برسبب لكن حسناً الأولاً برسبب من الناحية في <تصفيق> العمل بس هنا، أبnormal بوشان كل هذا كان البسيط، أبnormal بوشان، بير، في <تصفيق> العمل، كل هذا سهل جداً. الكير كل كل دي تعالوا وفي عندي في النظام البيولوجي تعالوا مين برينستيشن اوف نيرف ديس لو انا عندي الاكتيفيتيشن اوكتيفيتيشن اوكتيفيتيشن غير اللي فات في وقلنا ان اهم وكريت او كريت وكريت او كريت طبعا نعمله في وحده حاله خلاص اعمل حاله ديبريشن حاله زي ديشن او حاله خلاص البروتوكول على التقرير اللي فيها فكرين الديرشن ستيت ديرشن ستيت تشمل تشمل الضوء تشمل انتشن هاو دوز ابرس انيمال واصوشيت مع الميتابوليت دي والهيبوكسي والخليه كارسيتريك سيترو كاربيد وديمنين موجوده في حالات التو او دي موجوده في سيرو كمان حالات ده ده كويس او في في اندس ان سوط جروب سي طبعا ده مش مش يعني هو مش كومن فاينج في ولكن ممكن تلاقي في كومن في حالات داتا بيس وسط ايه توك زوايا تلاقي فيه كده بيكس لازم أو أبطل فروردس لي بفكار أو في شيء لا، الحال ديها من أساشياتي مع حالات المزيدة من البزيز نحن نفتح في حالات النهار ديها و السير ده هين نحن نسلك نحن نفتح في محمد عن ديما جديو نحن نفتح في كارة تكريم وكان من ضمنها حالات سيلبر هيموز هذا الحالة اللي سينتر موجودة جنب الشاحن اليوم حالات سيلبر حالات كريدي.الكمباسي هو اللي كان بهي الرسم واحد من اللي هو في البداية وجد موجودة في زي كثيرة إذا نعمل الكورنة يعمل رسك اللي على آآ محيطة موجودة موجودة أن نحضر أسناء الكمبانسي الوركري يعني الهد بريسك هنحضر على الـ أكتوريك خدناها فاقري حالات الأسيدوريس حالة الأكتوريك أسيدوريس أولدت أن نقوم بأسيدوريس نقوم بها الهد بريسك يعني الا السفير كيسك هو واحد كل التكولين واحد كل الا انه يبقى زي اللي انت قبضه ويش شيء التكولين من الحالات اللي قلت ختام القبل ختام هذا كون كل كون ده كيس مهم كون ان شاء الله لما تعرفون كل هي فرامة سواء كتير مهم أنك تعمل interpretation أو أنك تعمل evaluation هذا سؤال كبير أو في السهل في الاتحاد إن أنا أقوله how ده اللي ما خدت بكلام بذلك ما عملنا ده الاساسة ده لهم ده الاساسة بمشتراك وفي حالات خاصة دي التجزد والخاصة خاصة دي الجنراتي المستير زي الاسيدوريس وكفسينيا وكفسينيا وكفسينيا إيه ما سوف يدر تا لذ جرق و سistema أو ن إن تغيرنا إن تغيرنا حقتك تغيرنا زايد من جل سبب طيب لما في حالات الحريات دي تغيرنا تغيرنا ديما تغيرنا شيء مثلاً ما تقول شتى الناس تعايش اللي دي ما فيه كون ما تديره اللي هو في تدريب ديجي بيه إما فيديو قديم أو رواية سكشن أو مونا قديمة يوتيوب من جزء فراشة أو دبلو قديمة لما إيه هو دراجو باريوس صح؟ سبعة وسبع. فكرية دراجو باريوس ده. عم عم دي حاجة أول جبرينا اللي دي بريك وفي بس كده بس كده يعني كده ليه ده يا بنات سيكون هنوصل اللي بقسم في بستوكيو ماذا خاطر بسوم الجريم؟ إن سيكوليك إن سيكوليك بعد سواء على المرض أو سواء على حالات سواء على المرضى هنتكمل فيها إن شاء الله في الباجئة هنتكمل في الآلاف البرجانيس نتكمل في الآلاف الارشة بتاع الوطن وانتخبط حدها خاصة بالتركيب لكن تخاصة بالبطن حرمنا بيرسس ممكن نقول حالات المنافس اكيو كل فيه دي صنعين دوسرا في المستوصف وبعضين لأس الحالة المنزل والأسلوريس هذا الحالة المنزل والأسلوريس فقط في شكرا عمل الموضوع طبعا هذا الكريم المتينة نتيجة أسرا فيه هناك الكريم المتينة مرتكبت لنا كانت ذلك عامل هايبر بلسينيا ولذنيني في نيو بورد هايبر والهايبر الهايبر السولينيزمي دي مضغوبة في مش اوه اللي في البيت الانبس وانتو بتلاحظون في اليوم المنسي مشهورة اولي الناس اللي عبدوهم بلكرات الكنسة دي تصمعونا اصمعوا حاجة بلكرات الكنسة دي مضغوبة اليوم مضغوبة مشهورة اولي لما ويحسا فيها في يومة البيترياس لحسا من تسمعها بلكرات الكنسة ترقيه على في الديولن على البايل اا رينج وتامين البايل ستاكس وتامين هايبر اسبرسس دي موضوعه ضروري قوي ومشرعوها وموضوع فيه بالانس في في الكرياس بيوقع فيه في الكرياس ودي حاجه عندنا ناخد فيها يحسب فيها الكريس دي او في الهايبر ينسيوه حالكم لايكم ممزينة نحن نخلقها شعرات من قبل السبعة السبعة في محمد لأكل لكم لايكم ممزينة كثيرة ينجي الكاروس التفاق الجديد الناس هذا اكلام السياسة حالكم كالسين يأتي اكلام السياسة اسمه اكلام السياسة ولا الوردان بوضع كذلك كذلك ينجيوه اكسر اكسر اكسر اكسر كده كده كنت أسباب الكمبارشنس في إكسرات ليلة لو كنت أجل من حاجات المهمة اللي من, من محاول أو لو أعمل نصف الضغطة من الكمبارشنس لابد أننا السورس التعالي إكسرات ليلة أو إنترى كليل منطبع أعطينا أسئلة فتبجيش أولا سيدي إكسرات ليلة لو كنت طبعا أنت على المكاية الجديد اظن ان الحصه اللي جت خدنا فيها الكلام في حاجه اسمها هايبر رينج قلنا ان هي في الجبل اللي ملعب على من النيل فدي النقطه دي انت لسه بتشرحها بيتكلم عن الري والري والفرس وداك الري بیشت به ان راج morally terminar وبعدين ما الزيت ال ااا بس هو غرامة شبه طبيعية يعني عندنا خورس مش بحناك نعم وعندنا اولات البليس وعندنا حاجه اسمها بيس التاسع اثنين واحدة بتعمل فيها تاتش لكل كنا يا دوله البليس ديول والثانيه لو ما بتعملش بس واحد البوينت finger او انت الشكه ورايح من دهين وزوده طيب بوست الكولبا نبدا عندنا جدول موجود فيه البوست الكولبا تبقى فوق ال يعني أنا كلمت في قوى مصطلح ماليشيا تقريب لذلك سألت قولي قوى مصطلح ماليشيا ونلب قوى ذي وعلاقتهم دي المينيس تريكس طبعاً دوم المينيس تريكس نورمال ده ابسا المينيس يعني هذا وتقرب منه لكن يبقى أنا عندي كله بلس أيون ما أردت أو في أردت تتضرى بالتسببتشان ده مهمت ومرور في الجنوى اللي وان يقصوا يا بولو وصفاء الماليشي بولو وصفاء الماليشي في التسببتشان ده سندرول قوة بولو من بيزيز زي اللي قلت سنين ما قلت واحد ناقض اضربه هو ورقه ورفعته ده وتعالى اخد الوقت ماشي عشان الثاني ال فيه نفس حكايه 95 اللي فات دي يبقى واحد من 2 نبات يبقى ايه في عندي زيت من 2 وفي عندي زيت 2 واحد كده صعب كده يعني تاخده السبيس ده هو الموضوع ايه باور من بيس كربوهيدراتي تشيك نورمال لكن احوا في عده يبقى عمال ادعي إن عامل تبنيع. عامل تبنيع. لما اللي في الازرار يعني ال ال ممكن ما تكونش ممكن هنا بعض ممكن هنا لكن دي فينسيبلكس وورك جو بريس اكشن او رين فراجعنا خلينا من التو تيست نورمال بريس وكان ديكيبل في حالات اي بالنسبه للستشن نيرف سيستم دي ستيب واسونا اكونا الاي فيها في حالات ال ده قوي جدا موجوده الخلايا في فول سوبر ماريش موجوده الخلايا بالنسبه ليوس دخلي با لما اورجه بريه في اثر تكون كل الخلايا كل فيشات يعني لما تكتشف فول سوبر ماريش اصوجيت بتاع جين معين جين معين اهو خدته اهو سواء جين أو حالات حالات ااا الثورت باليه قواعد ولا ديزيز ولا هو ايه ده في البيت في البروجكت طبعا التلات اساسا خاصه دي الناس كل واحد بياخد دوكتراتوريك فاينس دي لو دو... ترى في حال أي موزين في استكشف معنا استكشف معنا بتاع كل واحد في, في, في بتاع في بتاع کنید کنید کنید کنید سیما های درسته في حاله الموتنس هايبرسيفل اس تكون ايه البري بلندر البريشر ظهر اه صح يبقى الدونس او الدون هو في الحاله الموتجازقه ولا سبب في حاله الكلام كويس ثلاثة <تصفيق> إن عشان بدل المدرسة أعارب الأساس اللي هو بدل المدرسة اللي تدي به أنت هو نتيجة النظام هذا هاي نتيجة اللي نتيجة increase في المدرسة في المدرسة ثلاثه ان كده حاجه ثلاثه قاصه زياده في انا دلوقتي طيب الحاجات اللي بتعمل ايه ادي فرق العده بتاع سيرفمنت كلور حاجه نخلي حاجات حاجه يبقى راكب اكيد هو دي هو ده التشنسي وده هو بس كويس كويس كارتاي 2 و 3 3 این هذا استاذ الكيمياء بتاع الصف 3 والديزلكت اللي احنا خدناه فيتامين <تصفيق> د <تصفيق> لا بروتوكول ديشن اول سيجمنت اول سكيما دا اول سيجمنت قال خصوصا جويد وعندنا بروتوكول ديشن تظهر الترين ال هاي ساب ديشن اوف سيروس باين 3 اديسيتي هاي باكتس هاي ريالتيتي ديجيتال ان برول وبالتالي مونوتكس طيب تختلف ان هي بتشمل هاي ساب ديشن بالذات ستيشن بي اوف كلاين دي كونفارشان خلاص اهو مطلوب دي وبالتالي ديشنز كذا الباسولينز تمام هناخد التفصيل او مطلوب تفصيل ثلاث الكلام بتبقى بالديه بتاخد جيتات التحاليل البايو ديشنز بالنسبه للثلاثه خلاص اهو صح لو بالظاهر بيعملوا اثنين سوف بيلف في بيلف ستي ترانسلايشن دي خاصية كبيرة من السكيليجن هنا سيمبرز فندل وانتر بني تيشو فايسي انتر بني تيشو في حالات لما قلنا سالفة جرثومة سالفة فيها حالات لما وصل فيها وضع من الهجة ويقصد فيها من المنسيجر ويبطر الصدية من اللي كان أفضل اللي هو الهو إلى المعنى كانت المعنى تكيز اللي هو محفظ الثاني اللي هو سيره بقليل في جريم بقى كده لو أفضل تكيز نعم هم أنه قولة بتكيز مع المياه بخصيص بقليل كريمي بقليل أفضل تكيز يا لقاح التكيز يفترون تلك وضعه على في عصابة ايه? في حتين الاثنين مع بعضنا. الالاق بيعتبر العلميات. لو البرج احنا قلنا. تبقى العلاقات دي البرج او جيني البرج يعني اقوض البرج البيتشنسي مخصوص فيه بعض المتكاتل المعلمة جينز من البرجز ده انك اعمل تجربته هنا طيب لا ده اللي هو الاقل الضيق بتاع البرين اللي ما خدنا مثال لفتره هنا المدينه والسوره اسمها ما واحد ده بصور ده هركب التصيب على شويه برضه لو اراضي دي البوست اللي هنا اسمه ده بقى في الدار البوست التاني هو هيك اللي اكتب عليهم فاتوره الميتر بتاع ده اللي بيتنزل الميتر بتاع سنتبه لكي هذا على اسئلة أو فول هاي بوكسي اسكيني من سفر واسق مهيب جدا جاء ممبول وليا فيها حالة فول ما من صندوق بوكسي فول وانبر ساقصه وانبر فول طيب ممبولي استابلت روزي الصور الصورية، دا الدلوق، دا الدلوق، نتيجة ده نتيجة هاي دي هاي ب boxing. فا أشوف أنا كسي تكسر زين، زي في يا إيه ما حد يستوحي، حد إيه، حد يستوحي، ده لقي على أمورك سو، اللي بيروح في تس. ليه؟ يبقى قولاني ما هو قدام بلوهم عاقب في ده دقسة. يبقى في ديس اي على الاخبار الدكتور او او ايه بي سبيري للاخبار الدكتور. يعني والدكتور بيعمي وهو بيحاول من الحال الاخبار الدكتور اضعى وهو ده لسه ما ما خرش. ده كنت يعملوا فيه ده هادوكسة. يعمله فييتر هاي بوكشل خلاصة او حالة يعميلي حالات من يェيم مدن..... هي مدنان الاغ المؤول wygląda الليلنا نبحث عنها نزي finden وما عالش دني بروسانетров بيوصل فييتر اولى حصلت لمها سالات کے ليلة ول Public locations São Apart او الحصل مشاهده لما عالش دني أي وصام فييلس هاي سام نسabe وقت الثاني هو منيجة زبادة جرسة من صدرهم خلال الثاني من التلقاء او رفعه 10 فيه مش قادة اليوم عشان في يرضى فيه عمالة نترقنة فيه الفيوس هو الياسة دفور فيه حالة من خلاف انه يعني عمالي أه عمالي أه ورا قوانين الريتراكشن الهيد ورا الحاله الاستبله السداسه اصغر وايت ان فيس طلب يعني يعني النفس مش مظبوطه اثنين لما تيجي تظبطه يقولك انا بالشظبوط يعني مش حركه زي كده عشان تبقى كامله ويقوم رايح واللي بيجي بده <حاضة> بيلاقي كمان في <صفيق> على الحالات و چوب سر کرد سر های های های فغير فغير ده فطورك يا ايون يا بيه ما عادش اتواصل الكلام ده معايا انا انت طيب له له داكي سبوره أنا... يعني احنا نجيب المراجع الكبيره من ذاكر عادي يعني دي هو لو انت تصوت تكون باقي وانت نفسك طولك طول واحد متاصرين شويه يعني لو هو لو هو اللي يضيف يعني عايز يشوف نقطه لكن ما نفوش احنا هل هناك بوكراتين البقرس كل بوكراتين كل بوكراتين هذا اللي جبه أنا عارف فعايزة البرامتر طب فعايز نجيب نموز الحدد البرامتر اللي حددتك عايزة أو هجوك نبتحان ماشي يعني ما نقول هاي البرامتر زي ايه زي ايه زي انا نقول بارامتر يا ابن عالك البرامتر ايه كما سنوش يا عمد بليه يا ده تمبريتشر ولا مكتب بلندر ولا كله يكتب لي كده وكده انا بصوا بقى يعني انا لو ده ده الكلاك فايف الحاجات دي بتبقى ان شاء الله كله ورانا مذكر اجابه ممكن تكون ما بين سؤال مهم قوله ينزل لنا موزه كده تمام استطعت ان انا اسال على اكسيد المايه جدا وده كان خد ده خد ده اه الفاليو اه حتى القيمه موجوده الفاليو ذا سوس دو ذا اوتيرن ده اساسا متسبب في مهام فاكرين ده غاز الاكسيد في الديسو خطوه اللي جايه في الجوينت الجوينت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 ده يا محمد عمرو النبي يزكيك والله تعال كل بس كيف انا, أنا تشكلك اشكرك ده لا هو مش انت بتقولك هتعملي اسبيكتر انتوكسين انتوكسين اللي هو الفينادين لا الفينادين بتاع لا لا اسمه قصدي اسمه اللي هذا بالنسبة لي أنا من كان يقول وأنا من من ذلك كان مليار تقول طيب الكل بساني داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري من داري داري داري سين ايه هو التسين والالتي بتاع درجه الفرق أو او ان انت قمت باكساريت السي 1 بتاع درجه الترتيب وطلعت له حل الاقي في حالات <تصفيق> <زيوت�� ELK> <ن> <تصفيق> هتلاقوا ايه الفورس ولا لا هو ده حالة الوكسينيا دي حالة مهمة جدا وحالة مشكلة خطيرة جدا احنا كنا عمنا عملا فيها رسالة مساكلية الرسالة للفريستين على اليمينة دكتين في الدولي باور فورس او في الطيور اللي لسه موجودة وفيها موجودة الحامل داكت وكواس جيدان سابت طبعا ده قلنا ايه التكسيه بيبقى وعلى, بحاجة بحاجة دلالة وعلى دلالة. <تكريق؟ تصفيق> احنا على السدري لو قلت ماي في الاول هيبقى دهني وبعدين سدري هيبقى هو ده تاني فاكرين شرط في الهات في كانت سنة الارتراكة وشباً تقولك وقولوني لو كنا عند الحالة الإنة الوكسينية سنة كانت الحالة الإنة لو أبن معها كانت وجين شوكاً ثلاثه دي السؤال يبقى اذا السيسستم على السيرفرات طيب السكيورتي اللي ممكن تتواجد اعداد مختلفه وتعمل لي ايه تعمل لي اصابات تعمل لي انفكشن تعمل لي لينكس تعمل لي داتا مشاكل كتير I'm sure. gonna مهم هنا جدا. بقينا اللي جالس مهم جدا. ده نص ده ده خصيصا جالس يدور ويا كده بلاد وور ده بلاد كيميائي كيميائي. صلاة صبيت ده لل desks تبينها شو بيرام صلاة صبيت للخطوط السياسية اللي تدور. اللي هو قرر <تصفيق> بالفعل ان ده تطابق <تصفيق> لعبه كده ناخد نصر في العرض ناخد تمام زي سفره بنت في دير عباره عن صد يومين لكن مش بس اوجزت في ده زي ده اللي هو الترسيب هو المفروض بقى تزيله من السائل اللي بداخله. أنا أقولك الترسيب مهم في حال كان في ميكروبيزيس أو دوري فونيانس ويمكن تزيله صعب في دستاني بود. يبقى على الأقل بتحمي كذا كذا كذا. الناس ما بتحمي مثل على دي حالات ايه? او من الجارس. او شادنا بس في حالات النيوبة هتعمل ايه? كذا جدا وكذا. اوه واحد من دول في سيروزان او او او او او ازيك سبات بريس مش وهو خلافة. مشو قامل? فنزلك الطلبة الكافي بيات. كل من همي جدا في المجموعة قالوا انتبعثين فيه المنطقة التلوصرة feeling في ايه لسه الفينجا and advantage of التلوصرة feeling practice انا عند التلوصرة feeling practice فيه حاجات كويسة تديني advantage ويسعى فيه اخطار معاينة تديني زيني I don't know. لأن السنة الأولى مفتوحة ومش عارف ايه وتحق. وتحق مش بس الهجدية. الهجدية بأساسها. الهجدية بأساسها. كانت دي كل عام ترافقنا زي الدوامات لكن دخلت أساسا أساس إن دخلت دوام على الزيار دخلت في اولا ان في كده سياسه في الطلبه ااا السنتر والرموز والتحكم بالرايه تاني في في الطلبه وبالتالي الدراسه بقى ممكن احنا كنا ممكن ندها الكورسات بقى بعدين في الطاقه وداوت دي حاجه 2 الاصابه الظروف اصابه الظروف مهمه تاني في فيه لا او النستر اللي هو على الروود لانه راع طول بيعمل لي مشاكل ثانيه وبتكلم عنها غير اتكلم على دي الضغط الروود ده اللي ممكن تكون موجودة والباك زي ما هو النستر في فينج بركس كروستر فينج بركس اوصل حاجه يعني كل حيوان بتتوزله لو الحيوان ده بيطرى البروتو بلاست حاجه زي كده وممكن يحسن لي شغله ويحسن في مشاكل ثانيه البروتو بلاست ده منها كفاءه علم دراسيه عشان خاطر البرودكشن بتاع الايه ديزيز حاجة مهمة مهمه قوي كذلك الاسرطام او احنا قولنا ان في بعض البروتين ممكن فريز البروتين بيسمى و بيتا و جاما كده اهو بفرز البروتين, ألفا أزاي البروتين. ده الالفا البروتين والآخر والآخر والآل... كليه كان ده وشكك ليه كان ده تابني يسموه البدر ووطار بسرد ورحمة تغيبات يوما ورحمة عالية من البدر ووطور باية الوصولي اللي كل السنة يدوكو في الوار في بالجسر مسايدين المهار الدعاء ومهار الدعاء لتابني جي... الوصولي كالمحظون الحقيقي مهارنا كان حاجات خاصة دي بال بال و بال و إحنا نقول لا خبرتين هذا مش عملينا كنا علمنا اليونيون و هذا يعتمد على ما أعلم. ودينا وما أعلم اليوم أوت كومباني جوائز بيولوجي سانس. راس؟ حاسس؟ كاراج بيل سيساس. تقريبا أو سيريوس بورتغال ده مهم جدا. الحاجات مهمة جدا. اللي احنا دائما بنتكلم في اللي ندرسها. بوليوس باب أو كده. ده صور هنا اه البولش جاهز كويس هو ده اهم في السيف القوه ده مذروز او سميه دي فيشنسي تي في الكم الاولاني احسن عمر يجي فين والله ده ضامه له ايه قبل ده اسكاني جدا الشطار انا بوجدها في اي حاجه طيبين دي سريبر بروتوكول سيف البروتوكول في كروس او كلينج فابريشن ايري ده مهم جدا ده في الكرايه لسه في في براتب بتاخذ تيستر وبراتب وسط او براتب سواء دايش طيب ال سيستم حضرتك الكروس اوفر بتاع البريشه لو حضرتك مش فاكر اما السالين دي تشفي في او بيعمل اعداد انسيانين يعني حاجه اسمها البوزيشنز ستاند في الضغط او حالات وبتديك تعمل له كومبليت ديشن ل بعد ساعتين وبعدين بوش اربع بعد مش خالص السطر المايه بتاع النموذج الكبير معليه ف تاني انطر لما اول السطر المايه بتعمل له كومبليت ديشن مع عباره ما والزور اسف تاني كذا هنا اه تفضل اللي اتفق عندنا الكاتالوج يبقى عشان السيره المثال اقرا عندنا حبارة تعملية الكمبتالية انهيبشا مع الثانيب وقوموا لي قوموا ليورد في فيه ايه فيه للبراكس في الأنمي على أساس منها اللي هي الأنفوكسينية دراكس اللي هي الأمروية اللي هي هي الأمروية يبقى أنا أستخدم سامي يتفينشا بداية أستخدم البراكس التالي بس بلانت ده وشعبه على ربه هنا عشان قابل ده قد ثانية اولا ازانون مول ستيل بلانت او الكمن انني بسطاق في الحمدرولي ان كهانت بمشيدي في على اساس ان ده ما حصلوش فيه النوري بولن قام بصوالي تبقى اتوقع على شوية من رولي بلانت الروب اعمل اني حسد وقال دي اعراض السيروتوكورتكال باندلس والدولي مصفر فنش الحاجة اللي يجبينها في كلينك وكل صبرة في فين يعجو حاجة انها حاجة مرزيمة كتب يعجوها انها يعجوها انها هي مش حاجة حاجة مرزيمة كتب هي حاجة السيروتوكورتكال طيب ولم يجعله ايه؟ بياتان الحالة بيحصلها بيحصلها بالاستيشن حالة إيه؟ طبيعي الحمد لله الصفين جاي من إيه؟ بيع حالة من حالات الاستيشن الحيوان. الصفين لبيت الترابينس بيعزف الحالات الاستيشن الحيوان. تكريم إحنا حالنا مرة من تركيز. من ضمن عليك هذا الأمر إننا نود من أحد المدرسين سفير إنتروز. كيف أقوله؟ ده مدرسة كتارية يعني. من فاهم؟ أنت سفير. أنت قلت؟ دا مني. دا؟ إيه. أنت متأكد؟ إيه صار واضح. تم تسييج مدرسة كان من ضمن الفريق من المهم الفريق من تعدى <تصفيق> إنها تدريس انترابيانس إزيار شطوفة بجسن سفير وده ديزيز كومن ترويب في في فيل فيش الفيلد قوانا دي سؤال بجلد السنفات تجد كثيرا فديك الرسم الرسم لو ستاكي كارب يحبنا الحد من الين يعيب يأجب اندي وعندين صفيت يأجب اندي فوقفاني صالح يأجب اندي ها بيزن صفيت اه بيضا اذا حد الكلام ده هو في اللي يأجب انه اللي انه لو بيضم انتصفيت كرام هذا هو مش هو ده هو يحسن او بيصورز كومبالسي او صورز الكل معاد كريشة دماغي كأنه نحن مع الدول سيربرا الكوكسيديوز هناله مع مع ريبس مع سيرمكوتوكروز هناله أو التبول بسبب كريشة أو سيرمكوتوكروز يحصل الثاني عنده يحصل الثاني عالتين أليس مصر؟ هل سمع خطوة تنزيل أليس مصر؟ بسه صاد أكيوه رغمنا الداتي الأسيروز شاء الله شيء أولا صاد أكيوه رغمنا الداتي من لما بنتي كرباندريت والفترة طويلة بالسيسنة الأسيروز البكتيريا بتغير مكروكي البوطوليشن ياك البروت الطريء ويتتطلّع لما يسمّى بالسالنيز منزاي. ولما يتحيّس منزاي منزاي بعشر سالنيز بخلّه داخل البروت صح داخل طيب لما يكسر سالنيز منزاي يحصل مليوني قصة للسالنيز لا سقط عرضة للديفيسن. لما فيها بدأت كتير لبعض السابيس إن زائد. موابول إيه؟ موابول السابيس إن مش حونة؟ الهي طبعاً في كلها مضيح بكترة كتير جاء موابولة كتير جداً نعم بروب والحاجات اللي بيديعهم من عقدينا بلشوز طبعاً بروب والأكل والسابيين والحاجات ديات دي لابد ترزبوكس كرديل مجرد بدل سعالين عشرة سعالين باتي لو انت عمدك اكتفره فالكروز قد سعالين عشرة جرام عشرة مليا جرام بكل كيلو جرام با انت مستوى انت عشرة مليا جرام بكل كيلو جرام با دول مهم جدا نحوانا خلنا نخذوك ما خذوش؟ طب ايه اهو باش الا معانا المصير او صنطبات اكتريت من دلات اين هي مش هد ايه ايه ايه ايه اهد مني طول مني طول اللي بولد الخط ده ده في <تصفيق> ال اللي فيه <تصفيق> دكتور و 20 بولد الخط البريشر ديريف بتاع الحاجه دي الدائره دي بتاعه البروتوس واليت فايز والحاجات دي التاني في المجموعه بتاعه البريشر ديريف مشاه مهم بقى بقى الحاجه دي حاجه بقى مهمه جدا تعملوا لي دايره هاو كل سيرشيت الحاجات ده عباره ايه بروبلم بيز بلده في بلده بلده في في من فى بس في هاي سيروم اللي بتقول غير تبقى لي والله احنا الصبح بنعمل ايه عبد القادر بيجزل بطنه بس فيها مجموعه امواج يعملوا لي سنترو يعملوا لي ايه موضوع الاجابه من برد المحاضره اه وسهلا في اعراض كذا كذا كذا الدفرنشال دايجنوستيكس لمجموعه القلوب هاو كين يو دفرنشال ديجنوستيك بين في النيورولوجي بيرنيوس ذا موست ديجند اند يبقى هي صفحه واحده كبيره طب كده ده بقى دفيته خمس ست اํراض في 10 دقايق حاجة 10 دقايق اللون الاحمر ده في الطبقه مش احمر لا ده عاد 10 دقايق لا لا 10 ما زي ارشيش كويس ده ساعه كمان ساعه شهر اه شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا هو دفع 3 3 من خبر 500 هو من اللي كان جاي اسمه لا لا برده تعمل و قول انت كنت ما ستبقى مين يوقف باش مين؟ ليه بشوك ما شكونا؟ إسرائي يوم ما ترسل ستبقى ده مون عشانه ويغادل شرواه ويوجد ستبقى ده مونش تبقى ده مونش ده مونش ما معلاجه القصوص بايزة يمكن تخطوه ساعدات بالتخصيص او بشكل معامل لانه متطور رقم كل بينجرز بارايتس ده ممكن رقم بارايتس بارايتس ده الصوت بيقول ان ده مريم لان انا ما قلتوش دلوقتي الخطوه هذا اي و الثاني بصوا الحاجات عندنا كده رقم من البينجرز بارايتس دي خلاص طيب ايه هي بيانات الفورم بتاع الفور باي تمام اول حاجه بوليو من ناحية تكنولوجيا مفروض رأس التانية تبتسينة وأسبقية مش قلنا طيب ده عارف كمان لا ولا لا ولا بال السيريوس ما نقول ويا دي, دي المشاكل والوسطاء أو السيريوس تاني زي بتعملي اللي راجل لها الجزيز كرنشت دونس طلاب نيروس أوكسيديوز بتخطي كوكسيديوز تعملي نيروس فور تعملي إسبرائي خلاص؟ وضعه ببوران في بيرشل وده يحصيب تي بروبين بألمز بروبين بألمز يعني الطعف لعداس مشهور يحصيب تيها حالة أوكسيديوز في جيلة دي الكارس الجروب تجي بس اذا انا عندي نيربس وصيديوريس تصغيري معه نيربس يساهموني لأسانة كحة في الكريمة بالنسبة ليه الشيم او بالنسبة ليه كحة حاجات بفريتشة زي ما قلنا في صريح، صريح، تعرف أنا مش هعمل، صريح، ده، صريح ياو، هلاش، هلاش نستريكت لسه، لسه يويس، هكذا العام حاول، بري، بري ناس، ده، ده إما ربنا شو هيفك في امتحان، بري ناس، هكذا أنا أسمع بس بجيب العام بري ناس، لأن هو حاول في الفين، ليه؟ ا سواء ده احياء طبيعه العاده لما يكون شاد قوه التاخذ في التامينشن فبيكون فيها طبعا ايه بيكون فيها موجود ان هو يثبت <تصفيق> <تصفيق> ديا دي في التكرار يثبت ديا في التكرار وحصل في دي خلاص حصل في اللي جمعه الأحساس بالرغم فين من اللي على البكتير ويعمل لي ايه؟ ويعمل لي أكسس ويعمل لي بريل أكسسس بعمل في نص لا نوع من البكتيريا فيه الكبير لها نوع من البكتيريا خلاص؟ احنا قلنا من أريا في النوص من الكفر فلديك من البور أو من النبر إذا شوفكم اسمها انا دلوقتي قال لي بره خالص ناس قلت له اعراض طلع لي باید نبروه ماشو خونه؟ دیگه روان الاسد ده اعراب ده ده اعتمد على حال الاسد ده اعتمد على حال الاسد انا باید روانوشا عاملين باس على سی تی ورد بلید هاسد ورد سی تی تی کار باید بلید الوراثه القرارات بتكون موجوده في حالات ايه تحاول Disease, The Polish Dante speaks I know. It's not something believe that it's not really become codependent, it's telling and more This is an जी yeah.